وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنبر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون لقد بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعدد من الصفات التي أمر الله تعالى المؤمنين أن يتحلوا بها وتم الله تعالى من تركها أو اتصف بخلافها وضدها وإن من أعظم هذه الصفات تلك الصفة العظيمة التي تجعل الإنسان مباركا في حياته مباركا في ماله محموبا بين الناس تجعل الإنسان موضع ثقة مع من يتعاملون به تلك الصفة العظيمة التي يطبع عليها المؤمن ولا يطبع على ضدها أبدا تلك الصفة العظيمة التي انتركها تركها الإنسان اتصف بصفات المنافقين وترك صفات المؤمنين تلك الصفة التي يحبها الله تعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفة أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتصفوا بها فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين ولما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام وترك عبادة الأوزان دعاه هرقل من كان موجودا من العرب حتى إذا وقف بين يديه أبو سفيان وذلك قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه سأله أبو سفيان بماذا يأمركم هذا النبي الذي بعث إليكم فوجدكم تأيدون البناء وتعبدون الأصلام وتعظمون الأوزان بماذا يأمركم فقال له أبو سفيان يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة فقرن الصدق مع العفة عن الزنا والحرام وقرنه مع صلة الأرحام وقرنه مع الصلاة والزكاة وذلك لعظم من زنته عند ربنا جل وعلا والصدق يحبه الله تعالى ألم ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جيء إليه بماء فغمس يده فيه فأخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان عنده أخذوا هذا الماء فاحتسوه فقال صلى الله عليه وسلم ما دفعكم إلى ما فعلتم قالوا حب الله ورسوله أننا نحبك يا رسول الله وقبل ذلك نحب الله تعالى فقال عليه الصلاة والسلام فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم واصدقوا إذا حددتم ان حدثت مع رفيقك مع موظف عندك مع شريك لك في تجارة مع زوجتك مع ابنائك مع أبيك مع أمك إن تحدثت عند قاض يفصل الخصومات على أي حال قال أدوا إذا أتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم والحديث عند الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح والصدق يجعل الإنسان مباركا يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم قال فإن صدقا وبينا بولك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب موحقت بركة بيعهما كما في الصحيحين ومثل البيع والشراء مثل الزواج مثلا أن يصدق الإنسان مع من يخطب منهم فإذا سألوه عن وظيفته سألوه عن أصدقائه سألوه عن حاله الماسدي سألوه عن أموره الاجتماعية سألوه عن تاريخه السابق أن يصدق مع الناس لاجل أن تبارك زواجك أنت وزوجتك أما إذا دخل عليهم وقد كتم وكذب كتم أمورا سألوه عنها كذب في أمور سألوه عنها وكتم أشياء لم يسأله عنها فيقول في نفسه لم يسألوني مثلا عن أخي فلان الذي هو متعاطل المخدرات ويعتد دائما على زوجاته إخواني إذن لن أحدثهم ما دام لم يسألوني عنه لم يسألوني عن أمي وحالها كذا وكذا لم يسألوني فهناك أشياء يعلم أنها مهمة أن يعرفوها عنه وهو لن يشتري سيارة هو سيدخل في إسرتهم ويصبح عضوا في عائلتهم فيقول في نفسه ما دام أنهم ما سألوني إذن سأكتم ذلك وإذا سألوه عن أشياء أخرى كذب عليهم او ربما صدق فيها لكنه كتم هنا تنزع البركة يقول عليه الصلاة والسلام فان صدق وبين جاء وهو كتاب مفتوح امامهم مكشوف المعلومات قالنا ساتزوج ابنتكم وانا ارضى لها كما ارضى لي اختي وانا كذا وكذا وبدأ يبين لهم كل شيء صدق وبين بين كل شيء بورك لهما في بيعهما دخل في الزواج على بينه وبالتالي صار مباركا قال وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وكذلك الموظف إذا قدم على دائرة ليتوظف وكذلك من أراد أن يعمل مع أحد في تجارة مثلا أو من أراد أن يطلب العلم كلما كان الإنسان صادقا مع الله تعالى ثم صادقا مع نفسه صادقا مع الناس بعيدا عن الكذب عندها يبارك له بكل شيء يعمله والصدق أيها الأفاضل هو التجارة الرابحة ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ما هي الأربع قال حفظ أمانة وصف حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة رواه الإمام أحمد فإذا حفظ الإنسان الأمانة وهذا من الصدق وصدق في الحديث في كلامه مع الناس قال العلماء أن يصدق في الأخبار إذا نقلها فإذا نقل أن فلانا فعل كذا أو أنه رأى كذا صدق وصار مبينا متقنا لما يتكلم به ألم تر إلى الهدهد لما جاء إلى سليمان عليه السلام قال له وجئتك من سبأ بنبأ يقين أنا ما جئتك بإشاعة ما جئتك بكلام أنا غير متأكد منه ما جئتك أكذب عليك لا أنا جئتك بنبأ يقين أنا صادق يا سليمان فلما صدق الهدهد في كلامه مع سليمان اسلمت دولة كاملة بسبب رسالة من ذلك الهدهد أوصله اوصلها اليهم اذا ادى الانسان الامانة وصدق في حديثه وحسن خلقه مع الناس وصار عثيفا في مطعمه لا يأكل حراما ولا يشرب حراما ويبتعد عن الافات المحرمة من تدخين ومخدرات وشيشة وما شابه ذلك فعف ما يدخل الى جوفه عندها يقول عليه الصلاة والسلام إذا كانت هذه الأربع فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا والصدق أيها الأفاضل يعطي الإنسان راحة البال تجد الإنسان إذا دخل وهو كاذب دخل في موضوع زواج وعنده كذب أو ربما دخل في وظيفة وقد كذب في بعض الأشياء أو ربما قدم على على تجارة معينة مع رفيق له وقد كذب في بعض الأمور لن تجده مرتاحا أبدا وتجده دائما مفطربا لذلك يقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني دع الشيء الذي تشك فيه ولا تطمئن نفسك إليه دعه وخذ غيره قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال فإن الصدق طمأنينه فإن الصدق طمأنينه وإن الكذب ريبه مثل لما إنسان فرضا يدخل مع شريك له فيقول اسمع أنا سأكون صادقا معك أنا عندي شراكة مع فلان في نفس التجارة التي سأدخل معك فيها وأنا أنشغل معه خمسة أيام في الأسبوع ولن أتفرغ لك إلا يومين أو يوما واحدا وأنا عندي ولد مريض ربما شغلت به أسبوعا وأسبوعين لا تراني نكون واضحين من البداية نكون صادقين مبينين عندها إذا دخلت معه تشعر بطمأنينه ليس إذا اتصل بك يوم قال أين أنت فقلت أنا بالمحل المحل الثاني قال ها عندك محل ثاني وأنا لا أعلم لا أنا من البداية أخبرك بكل شيء المتعلق بالتجارة التي سأدخل معك فيها سأكشف لك جميع أبوابي أما أموري الأخرى أموري مع زوجتي مع ابنائي مع تجارات الأخرى فلا دخل لك فيها لكن إذا صدقت شعرت بطمأنينة إنسان تغيب عن العمل فلما جاء صار واضحا وقال فعلا أنا تغيبت بسبب كذا وكذا عوقب أو لم يعاقب لكنه سيشعر بطمأنينة لن يبقى مطلبا ويقول قد يكتشفون أنني كذا قد يخبر أحد زملائي أنني كذبت أصدق دائما وتشعر بطمأنينة يقول عمر رضي الله تعالى عنه لئن يضعني الصدق يعني يدخلني في ورطة في مشكلة وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل دائما الإنسان يرتبع بالصدف ولا يرتبع بالكذب فيقول حتى لو أنني صدقت فدخلت بي مشكلة أو أساء أظن أساء نبيما من, من أمامي يقول هذا أحب لي من أن أكذب وأن أخرج منها والصدوط هو أفضل الناس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه قيل يا رسول الله من أفضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قيل يا رسول الله ما مخموم القلب صدوق اللسان عرفنا فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد لذلك جعل الله تعالى الأنبياء صادقين اسمع إلى وصف الله تعالى لإسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وما الذي أنجى يوسف عليه السلام إلا الصدق لما قال الذي من شهد شاهد, شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما صار يوسف صادقا صحيح أنه ابتلي ودخل السجن لكن كانت له الربعة بعد ذلك في الدنيا والربعة في الآخرة لأنه صدق ولم يكذب ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان صادقا كان صادقا قبل النبوة وبعد النبوة أيضا لذلك كانت رضرة قريش له صلى الله عليه وسلم كانت رضرة مشرقة من قبل الإسلام بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين رقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا وكان الصفا في السابق جبل لم يكن داخلا في بناء المسجد الحرام فكان جبلا وكانت قريش حوله في اسوائهم حول الكعبة طرق النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ثم قال لقريش لو اخبرتكم او لو حدثتكم وجعل ينادي يا صباحا حتى اجتمعوا فقال لو حدثتكم ارأيتم ان اخبرتكم ان خيلا في سفح هذا الجبل تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين لو قلت لكم هناك خيل خلف هذا الجبل سوف تغير عليكم الآن مع أنكم لم يصلكم خبر من قبل ولم تروا هبارا ولم تسمعوا صوتا جميع القراءة التي تدل على صدقي غير موجودة مجرد كلام مني تصدقوني ولا لا فقالوا ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك أنت طول عمرك ما كذبت ما جربنا عليك كذبا قالت إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ولما نبئ عليه الصلاة والسلام في الغار ثم رجع وقال زملوني زملوني فقالت له أمنا خديجة وسألته ما بالك فأخبرها قالت له أبشر فوالله لا يخفيك الله أبدا لماذا قالت فوالله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتصدق الحديث فالصدق أيها الأفاضل سواء الصدق مع الإخوان والأصحاب او الصدق ايضا في التجارة اذا الانسان كان يبيع ويشتري او الصدق فيما يتعلق بتعاملك مع اولادك تعاملك مع زوجتك الا يتعود منك ان تكذب وما اخيب واقبح واختر ان يطلع الولد الصغير من ابيه على كذبه فيقول له الاب مثلا اذا اتصل احد بالهاتف او ضرب جرس الباب قال له قل له نائم قل ابي غير موجود ويبدأ الاب يلقن الولد مثل هذه الكذبات ما أخيب هذا الحال والله أو كذلك إذا كذب الأب على ولده فأوصل ابن أباه أن يشتري له شيئا فوعده بداره ثم رجع الأب ولم يفعل أصطف معه قل إن شغل لم أجد مالا المكان مقفل ولا تكذب عليه ثم يكتشف الصغير بعد ذلك أنك كذب وما أقفحه من خلق جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما مع بعضي محارمه من النساء فدعت صبيا لها فقالت له تعالى اعطيك فقال عليه الصلاة والسلام تريدين ان تعطيه شيئا سوف تعطينه شيئا ام فقط مسألة تعالى اعطيك ليأتي تشجيعا له تريدين ان تعطيه شيئا قالت رعام سأعطيه تمرا فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تفعلي كذبت عليك كذبة لو لم تفعلي كذبت عليك كذبة لذلك مدح الله تعالى الصادقين وبين الله جل وعلا أن جزاءهم الجنة كما قال سبحانه وتعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم قال بعد ذلك والصادقين والصادقات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما لاخر ختمها اعد الله لهم مغفره لذنوبهم واجرا عظيما مضاعف لحسناتهم ومدح الله تعالى الصادقين فقال جل وعلا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 والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار وقال النبي عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمنوا لكم الجنة ما هي هذه الست قال اصدقوا اذا حدثتم هذه اولها قال اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا عاهدتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم أخرجه الإمام أحمد في مسلج وهو صحيح فإذا ضمن الإنسان هذه الست وأولها قوله عليه الصلاة والسلام أصدقوا إذا حدثتم دل على رفعة قدره عند ربنا جل في علاه لذلك يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى والله لو نادى مناد من السماء أن الله قد أباح الكذب ما كذبته لما يجره من سوء على صاحبه فهناك أشياء مباحة أذن الله بها وهي مبغوضة عند الله مثل الطلاق مثلا هو مبغوض عند الله وقد أذن الله تعالى به كذلك يقول الأوزاعي لو أن الله أباح الكذب على فرض أنه أبيح الكذب ما كذبت قال لما يجر من البغضاء على صاحبه وسوء التعامل مع الناس وكان حريا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتخلق بمثل هذه الاخلاق وأن لا نبدأ مع الأسف أحيانا بعض الناس إذا تكلم عن الأوروبيين ونحوهم بدأ يذكر لك من صدقهم في مواعيدهم من صدقهم في تعاملهم من عدم كذبهم في في بيعهم وشرائهم وعدم احتيالهم يذكر لك أشياء من هذا ويمتحهم بذلك مع أن الأصل أنها موجودة في الإسلام وهي أيضا ليست عندهم جميعا بل هي عند أفراد منهم حتى أيضا لا نعمهم جميعا بمثل صفة غير موجودة فيهم كلهم لكننا إذا أخذنا الإسلام أخذا في حياتنا لا تكون مسألة فقط مشاعر نتكلم عن الإسلام فيها ويأتي الإنسان يتكلم عن الصدق أو عن الحلم أو عن الكرم والصدقة ثم إذا نظرت في حياته فإذا ليس عنده من الحلم ولا من الكرم ولا من الصدقة ولا ما يزل جناح بعوضة إذا أردت أنك تكون مسلما حقيقيا تمثل الإسلام في حياتك انظر في لسانك وانظر في تعاملك وتذكر قول الله تعالى دائماً وكونوا مع الصادقين أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ونعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن قلوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل دم استغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام ومن أعظم أنواع الصدق الصدق مع الله تعالى الصدق في الصدق في العهد مع الله جل وعلا ذكر الإمام الإمام الترمذي أن رجلا أقبل وكان أعرابيا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان هذا الرجل جاء يريد الجهاد في سبيل الله فخرج به النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك فلما خرج وانتهوا من هذه المعركة وجمعت بعض الغنائم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلى الله عليه وسلم يوزعها بين أصحابه فلم يجد هذا الرجل وكان الرجل قد خرج يرعى نعم قومه يرعى دوابهم فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم له عند أصحابه فلما جاء دفعوها إليه قال لهم ما هذا قالوا هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا قالوا لأنك قاتلت مع المقاتلين مع المجاهدين فأخذ القسم ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما هذا قال هذا غنيمة قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك أنما اتبعتك ودخلت في الإسلام وتركتين آبائي وأجدادي لأجل أن أخذ غنائم لا ما على هذا اتبعتك إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فقال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدك إذا أنت صادق مع الله بطلب ما تريد كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من سأل الله الشهادة بصف بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشد صادق مع الله غير شاك غير مرتاب غير كاذب غير متردد قال ان تصدق الله في طلب رضا والتبعي بنفسك في سبيل الله يصدقك ويعطيك الله تعالى ما تتمنى فلم يلبس أنصاحه بالأعداء ودخل المعركة فجئ بي في آخر المعركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الرجل قد رمي بسهم في الموضع الذي أشار إليه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال صدق الله فصدقه صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان مما دعا له أن قال اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك والحديث عند الترمذي والنسائي فاذا صدق الانسان مع الله انسان ما يستيقظ رصالة الفجر وصدق مع الله وبدل الاساليب الاستيقاظ الانسان يريد ان يتوب من معصية معينة او فتاة تريد ان تتوب من علاقة محرمة او انسان مبتلى بالنظر المحرم من خلال شبكة الانترنت او من خلال الفضائيات او من غيرها ويعلم ان هذا محرم فدع الله صادقا يا ربي اعني على تركه يا ربي ايقظني للصلاة يا ربي اهدني للحق يا ربي وكان صادقا في دعائه ملتمثا لرجائه عاملا بالاسباب عندها نقول له كما قال عليه الصلاة والسلام ان تصدق الله يصدقك وربنا جل وعلا يقول فلو صدق الله لكان خيرا له فلو صدق الله فعلا في طلب ما عنده لكان خيرا له الانسان الذي يترك الحرام يترك المال الحرام ويقول يا ربي أنا تركت هذا المال الحرام لترزقني حلالا وهو صادق مع الله فليبشر بالخير من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا من الصادقين سألوا الله تعالى ان يجعلنا من الصادقين وأن يعيدنا من الكذب وأهله اللهم وفقنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سويها إلا أنت ه الجلال والإكرام اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في افغانستان. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل أرض من أرضك يا حيو يا قيوم يا رب العالمين اللهم اخصص من بينهم إخواننا في غزة يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم اهدهم ويسل الهدى لهم اللهم اجمع كلمتهم واسدد رميهم واشف مريضهم وأغني فقيرهم وأطعم جائعهم وحمحافيهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد إعلامنا أو أراد ولاة أمرنا أو أراد مشايخنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم من كان من هؤلاء الكتاب الذين يكتبون في الصحف وربما وقعوا في أعراض المشايخ والعلماء اللهم من كان منهم طالبا للحق حريصا عليه مبتغ له ملتمسا له فاهده ووفقه إلى الحق يا حي يا قيوم من كان منهم مبغضا للدين كادا لأهله اللهم فاقسم رقبته يا قويو يا عديث وأرنا فيه عجائب قدرتك يا حيو يا قيوم اللهم عليك بالمنافقين اللهم أرنا فيهم آيات اللهم أرنا فيهم آيات اللهم أرنا فيهم آيات اللهم اشفي منهم صدور قوم مؤمنين واذهب غيض قلوبهم يا حيو يا قيوم يا رب العالمين